الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصلاة قَالِ حَانِثِي وَآمَنُوا بِمَنْ ذُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ من رَبُّهِمْ كَفَرَ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آلوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِي دَاءٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَرَاءَ كَوْنُهُ يَشَاءُ اللَّهُ قُلْ أَنْتَصِرْ مِنْ غَيْرِ وَلَا كِنَّ لِيَذْلُ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَعْنَتَ رَضِيَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ بِتْ أَنْقُدَ مَا قُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّلَ هُمْ وَاضِلًّا أَمَّا لَكُمْ لِكَبِئَ اَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَن يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ مِن قَبْلِهِم دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاب لَا إِلَهَ بِإِنَّ اللَّهَ هَمُولًا الَّذِي نَأْمَنُ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَمَأْوَى لَهُمْ